ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 فالله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم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 لَيَجُنَّ عَلَى اللَّهِ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ لَئِنَّ اللَّهَ وَيُمِيتُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير. ولئن